بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الان فالقل الان فاللله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين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 أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك انْتَهَيْتَ كَذَلِكَ الْحَقُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ مُنْذَرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ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 أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله ومن نصر إلا من عند اللهه عَزيزٌ حَك إِذي وَشكُم عَسَأَمَنَةَم مِنهُ وَيُونَززِلُ عَلَكُم مِنَ السَّم وَيونَزِرُ عَلَيكُم مِنَ السَّمَا إمَاأَل بِهِ وَيُذِهِبَ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 وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ, إذا لقيتم الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُلْقُوا إِلَيْهِم بِالْقَوْلِ السُّوءِ وَمَن يُلْقِهِمْ متخرفا للقتال او متحيزا او متحيزا الى فئه فقد با فقد با بغضب من الله ومؤواه جهنم ومؤواه جهنم وبئس المصير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 ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْوَلًا لَّن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا ولو كثرت